وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع التقعيد العلمي والقواعد الفقهية وقد تكلمنا الأسبوع الماضي وقبل الماضي عن قاعدة جليلة هي قاعدة كلية ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وبينا دليل هذه القاعدة وأن أصل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه عن رجل يجد الشيء في بطنه ايخرج من الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ثم اتينا بادلة كثيرة على هذه المسألة واليوم ان شاء الله فرع اخر عن هذه القاعدة الكلية العظيمة منها لينا الفرع الاول الاصل بقاء كان على كان او دليل الاستصحاب اليوم ان شاء الله نتكلم عن قاعدة اخرى او فرع اخر من هذه التقاعدة العام الا وهي لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأ بمعنى إذا استيقنا خطأ هذا الظن لأنه ليس بيقين فلا اعتبار لهذا الظن ولا ترتب آثاره الشرائية لا تترتب عليه الآثار الشرائية الظن قد بينا العقليات خمسة صح ممكن أحد يذكرني بها يعني فيش مراجعة الملك ده ملحك سنة يا إخوة ماشي أنا أترككم ترجعوه في سنة إن شاء الله لكن لابد الأصول والاسس تكون معانا احمد أحمد. الشك الاعتقاد الظل أحمد. مكيني حقا والله يعني انت كده و... في أحمد. طالب العلم المجد الحريص على أحمد. الاعتقاد اللي مشايخ دعاه ما استطيعون اتقنها الان بيجيب لفض فوك يا ابو انت ومن معك واخوانك نسال الله من ربنا يرفعكم في عليين انتم لاله جواهر بس لا بد من حريص متقن هو الذي يحافظ على امثالكم نسال الله من ربنا يصيب من يعتني بكم خيرا لاخوه تاتي بها اليقين تعريفه خلاص المسألة بقت احال على أحمد نحيل عليه حتى لا أطيل لأن امامنا شغل كثير فنقول طيب الظن فقط أنا أريد تعريف الظن من هذا الباب آه. الظن التردد بين أمرين أحدهم راجح والآخر مرجوع صح إذا إدراك الراجح بدليله هذا هو الظن القاعده عندنا لا عبرة بالظن البين خطوه بعضهم يقول إذا بنا فعل أو حدث فعل من حكم أو من استحقاق يعني استحقاق مادة رجلان يتخاصمان كما سنبين فيحكم بالظن الواحد ثم يظهر أن هذا مخالف للشر أو من استحقاق على ظن ثم تبين خطأ هذا الظن يعني استيقن أنه خطأ ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم ترتب الآثار الشرعيه عليه أو يجب عدم اعتبار هذا الظن هذا معنى لا عبرة بالظن البين خطأه يعني لو حكمت في مسألة أو في خصومة نابع عن ظن رجل كان الحن بحجه من آخر فظننا أن الحق معه فحكم له ثم ظهر أن هذا الحكم مخالف للشرف وأن الرجل صاحب الخصومة لا يستحق هذا الحق الذي أخذه فنقول لا عبرة بالظن البين خطأ والحق بد أن يرجع إلى أصحابه وهذه طبعا أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحن بحجتي من بعض وأيضا قصة في شرع من قبلنا وهي أحسن سليمان عليه السلام مع داود في هذه القصة المشهورة يبقى إذن لا عبرة بالظن البين خطو يعني لو حكمنا حكما أو أخذنا فعلا أو فعلنا فعلا بظن منا أنه يوافق الشرع فظهر أنه يخالف الشرع واجب أن لا نأخذ به ووجب أن نرده ووجب أن لا يترتب عليه آثاره الشرعية بالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ الصور لهذه القاعده الصور لهذه القائدة أولا رجل قام من الليل يريد صلاة العشاء لأنه يعني متعبا في عمله عمل عملا شديدا اليوم فتعب فنام بعد المغرب لكنه كان فقيها يعلم أن النوم من المغرب إلى العشاء منهي عنه فأوصى أهله بأن يوقذوه قبل العشاء فغلبتهم فأعينهم وناموا فناموا جميعا فقاموا من الليل فقام الرجل ينظر في سواد الليل فقال قرب الفجر أن يبزم فنظر فقال والوقت لا يتسع لركعة واحدة لأن هو كان فقيا يعلم أن ركعة واحدة يدرك بها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أدرك يبأ لو أدرك ركعة قد أدرك الصلاة هو قال هذا الوقت لا يسع الركعة فالفجر قد طلع فأصلي الفجر ثم بعد ذلك أصلي العشاء فصلى الفجر وبعدما صلى الفجر قام المؤذن يؤذن للأذان الأول وكان الفرق بينهما وقت طويل بين الاذان الأول والأذان الثاني فلما سمع الأذان الأول علم أنه قد ظن ظنا خطأ فهنا يأتي الفقيه فيقول لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بظن كذب ولا تحتد بصلات، حسن، لا تحتد بصلات الفجر، هذه كأنها له، فلا عبرة بالظن البين خطأه، فصلي العشاء وانتظر دخول الوقت حتى تصلي الفجر. بما إذن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، هنا حب أو هنا فعل لا يترتب عليه أثاره. هذا الفعل أنه صلى الفجر ولم يصلي العشاء ظن منه أن الفجر طلع وأن صلاة العشاء لا تصح في وقت إيش؟ في وقت صلاة الفجر فيصلي لصلاة الفجر لانها وقت ضيق ثم بعد ذلك يقضي صلاة الاشاء قلنا صلاة الفجر عندك الان لغ لا لانه لا عبرة بالظن البين خطو لكن كيف استبان خطأ هذا الظن نعم استيقن ان وقت الفجر لم, لم يدخل يبقى لا عبرة بالظن البين خطو صورة اخرى من هذه المسائل رجل قال لامرأتي واكثر الاخوة يفعلون ذلك قال لامرأتي ان دخلت الدار وبها زيت فأنت طالق يقول إن كنت في الدار وبها زيد فأنت طالق طيب هذه إذا نظر ونقول إنه ظن إن زيد في البيت وذهب إلى البيت فلم يجد زيد هل الحكم يترطب عليه أثار أم لا رجل يسير مع امرأة قال إن كان زيد في البيت فأنت طالق وهو يظن بأن زيد ليس في البيت فرحل فوجد زيدا في البيت ها وقع الطلاق نقول عبره بالظن البين خطأ أنت قلت أنها طالق إن كان زيد في البيت فنقول ظنك الخاطب أنه ليس في البيت تبين خطأه فقد وقع الطلاق والعكس بالعكس أيضا والعكس بالعكس امرأة نزل عليها الدم ما كان ينزل عليها الدم من مدة فنزل عليها الدم فقالت هذا الدم دم استحاضة وهي ليست بفقيها ولا بمن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة هذه مهمة لأنها لو كانت مفرقة قلنا لا تعتمد على التفريق وعلى الاجتهاد الصحيح فقالت هذا الدم دم استحاضة او ظنت لأنه كان رقيقا ظنت أن هذا الدم دم استحاضة فصلت وصامت ثم تبين لها بأن هذا الدم كان دم حيض فنقول لها لا عبرة بالظن البين خطأ فنلزمك بعدد الصلاة يا إخوة فاضل انا أردت الأقوة فوقعتم ها نلزمها لما بعد الصيام طيب غير مطالبة بالصلاة صح غير مطالبة بالصلاة طالما هي في الحيض والدليل على ذلك سلاح المؤمن الدليل على ذلك حديث عائشه ما هو كنا نقضي الصوم ولا نقضي حرورية أنت فهنا الدليل انها لا تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا عبره بالظن البين خطأه لأنها ظنت أن هذا الدم دم استحاره فصامت نقول هذا الصيام لا تترتب عليه اثاره لأنه لم ينعقد لأنك في وقت حي ومحرم عليك الصوم ولو سمت صوم يقع الصوم باطلا وأنت أثمة فلا عبرة بالظن البين خطأ طيب الثاني رجلان تخاصما عند قاضي فقال رجل هذا المال مالي أو في مخباي والمال مقدره كذا ولحن بالقول فأعجب القاضي بكلامه الفصيح وجاء الثاني فكان عيد لا يستطيع أن يظهر حقه فظن القاضي بأن صاحب الحق هو هذا الفصيح فاعطاه الحق ثم بعد أيام جاء شهود أمام القاضي فشهدوا شهادة الحق وقالوا هذا الحق لهذا الرجل العين فنقول للقاضي الآن معنى مقضى هذا حكم قاضي هل يرجع فيه يرجى فيه بإيش في هذه القاعدة يقول يا جماعة الخير قد حكمت على ظني قلنا رفي عنك الاثم قد أديت ما عليك لكن وجب عليك أن ترد الحقوق لاهلها ولا عبرة بالظن البين خطأ الشهود أثبت لك يقينا أن هذا الحكم خطأ فلا عبرة بالظن البين خطأه فرد المال لاصحابي فرد المال لأصحابه أيضا من هذه الصور ظن رجل كان صائما دعكم من الخلاف احنا نمثل كان صائما في رمضان فظن غروب الشمس وسقوط حاجب الشمس فأكل وشرب ثم جاء يستفتي وكان الفقيه مقاعدا ماذا يقول له يقول قد ظننت سقوط حاجب الشمس وقد استبان لك بيقين ان الشمس لم تغرب فنطبق فيه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطو فعليك خضاء هذا اليوم طبعا هذه القاعدة تمشي في الصوم وفي غير الصوم لكن نحن نرجح غير هذا القول ما الذي جعلنا نترك القاعدة ونحن ندرسها ونطبقها في يعني يومنا وفي أمثال الفقهية ما الذي جعلنا نترك القاعدة أليست مضطاردة أجيب أليست مضطاردة هذه القاعدة مضطاردة هي مضطاردة لكنها على الأغلب وليست على إيش نعم هي على الأغلبية فقط فنقول هناك مستثنيات وهذا مستثنى منهم لما للدليل الذي دل على ذلك الدليل الاثري الذي دل على أن من اجتهد فأكل أو شرب على الاجتهاد فإن اجتهاده قائم ولا نأمره بالقضاء إذا ده مستثنى منه لكن القاعدة نقول له لا عبرة بالظن البين خطأه وعليك قضاء هذا اليوم أيضا رجل توضأ من ماء وظن. طهارة الماء أن الماء طهور، فصلى بهذا الوضوء ثلاث صلوات، صلى الظهر والعصر والمغرب، ثم انتقد وضوءه وأراد أن يتوضأ للعشاء، فنظر في الماء فوجده نادسا. يعني تيقن واستبان له أن هذا الماء من النادس بمكان، أو نقول طاهر على قول من يقسم الماء طهور طاهر نادس، فإذا الرجل توضأ من ماء ظنه بأن هذا الماء على الطهورية وصلى بها الظهر والعصر والمغرب وجاء يجدد الوضوء في العشاء فوجد الماء نجساً او وجده لا على الطهورية فماذا نقول له جاء يسأل عن صلاته التي صلاه فالإجابة تكون طلبة العلم هذا سؤال للتطبيق طبق القاعدة سؤال واضح واضح الآن وصلى إيش صلى ظهر وعصر ومغرب دخل على الماء فقال هذا الماء ليس متغيرا أنا أرى بذلك بأم عيني ليس متغيرا فتوضا وصلى الصلوات في هذا الماء ثم لما ذهب يجدد الوضوء في العشاء تأكد أو استبان بغلبة الظن أن هذا الماء كان نادسا ما كان طاهرا أو ما كان طهورا وسألكم عن هذه الصلوات الإجابة أنا أقول لكم شيء هي المسألة شيء في خلاف العلماء لكن الصحيح الراجح أن نقول الآن هو ظن تهورية الماء ولما ذهب للعشاء استبان يعني تيقن نجاسة الماء فنقول الصلوات السابقة كانت على يقين أم على ظن واليقين خالف الظن ولا ما خالف الظن يبقى تأتي القاعدة وتقول لا عبرة بالظن البين خطأ ولا يمكن أن تقول الاصل بقاء مكان على مكان لماذا؟ لأنني ما قلت أنه تيقن التهورية صح لو أنت قلت أنه هو بيتودع تيقن التهورية ثم حدث الشك في العشاء ولا والراهر يبقى نقول إيش نقول الأصل بقاء مكان على مكان لكن هنا لا هنا العكس عشان كده أقول المسائل الفقهية تحتاج لتأمل تأمل تضر فأنت تقول الأول كان ظنا والثاني كان يقينا فاليقين جاء على الظن فمحاه فنقول لا عبرة بالظن البين خطأ. لا بد أن تعيد الصلوات الثلاث رجل معه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فذهب فقال إن الله قد افترض فروضا علينا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فقال هذا المال ليس حقا لي هذا المال حق لمن للفقراء فنزل في الأرض يبحث ويضرب في الأرض عن الفقير فرأ رجلا فانتبه لقوله فرأ رجلا يرتدي الثياب المرقعة فظن أنه من الفقراء قال هذا صنف من أصناف الزكاة فأعطاه الزكاة وبعد ثلاثة أيام راه يركب الخنزيرة مش خنزير خنزيرة الخنزيرة اللي هي إيش نعم خدم وحشم خلفه كأنه كان بمثل فيلم مثلا ولا شيء من ذلك فرأ ذلك الرجل فاندهش فسأل عنه فقال هذا من اثرياء البلد فقال الرجل أنا وقعت في خبر كان زكاتي خرجت لهذا الرجل ماذا أفعل الزكاة صحيحة غير صحيحة تجزئ لا تجزئ يعتر المسألة معارك لكن أنا أريد من طالب العلم الذي درس يتدبر ما درس ويطبق واترك المعارك جانبا الآن الرجل أخذ المال فظن في هذا صاحب الثياب المرقعة فظن في هذا الرجل أنه من الفقراء لثيام وثيابه تنادي على الناس ثياب مرقعة فهو من أصناف الزكاة فأعطاه الزكاة وأخرجها ثم بعد ذلك تبين له أو استبان له أن هذا الرجل من الأغنياء فهل تجزئ هذه الزكاة أم تلزمه بإخراج الزكاة مرة ثانية؟ لا ياما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يحل مال امرئ من مسلم إلا عن طيبه نفس منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شرع من قبلنا تصدق على زانية تصدق على غني فوقعت الذكاء ولم يؤمر بغيرها فالآن أشكلت على الإخوة وأردت بذلك منحا آخر حتى أرى الفقيه المدق في هذه المسائف أيخرج الرجل الزكاه مرة ثانية أم لا هذا السؤال هذا المهم تسألون في هذه الأسئلة كثيرا والله الأسئلة عليها كثير جدا هذه المسألة طيب حاجة معين لكن أنت المتعجل وما أردت لك التعجيل أنت متعجل وما أردت لك التعجيل لكن سأدخلك من تعجل في يومين فلا إثم عليه لا تجزئه ظن أنه فقير وقلت لا تجزئه كيف تطبق بقى مع أنك متعجل لكن ساعات بتصيب إصابة جيدة ها وين اليقين؟ شافوا على خنزيرة نعم اليقين انه استبان انه غني طب يعني القاعدة اللي بتطبقها تسمى يعني اذا سألك السائل فقلت له عليك ان تخرج زكاة سيقول لك ما الدليل ايش الدليل؟ الصحيح الراجح يا اخوة ان المسألة خلفية المسألة خلفية بالعلماء لكن نحن نطبق القاعدة وهذا الراجح الصحيح لا تجزئ الزكاة الزكاة لا تجزئه لا عبرة بالظن البين خطا لانه قد استبان له بيقين أنه ليس من أصناف الزكاة وهو قد أمر شرعا بأن يخرج الزكاة لصنف من أصناف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين هو ليس من الفقراء فنقول له لا عبرة بالظن البين خطا، ولا تأسم عند ربك دل في علا لكن عليك إخراج الزكاة مرة ثانية نكتفي بهذه الصور أقول قولي هذا وأستفر الله لي